கு ஜி والمستضع فينا من الرجال الذين يقولون واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك صيرا الذين آمنوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فَقَاتِلُوا أَنذِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّكَ